118. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 119. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آية 119. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 110. ومن آياته منامكم بالليل والنهات بَتِغَاءُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا 117. ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون